وَلَ نَ شَاءُ لَأَرَينَكَهُم فَلرَفْتَهُم بِسِيمَاهُم وَلَ تَعَِثًاَّهُم فِي لَحْنِقَوْلِ واللَّهُ يَعلَمُ أَعْمالَكُمْ وَلَ نَدَلُ وََّكُمْ حََّ نَ عَلَمَ الْ المُجَاهِدينَ مِنكُمْ والصابرين ونبلو أخباركم إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَشَاقُوا الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنْ وَشَاقُوا الرَّسُولَ مِنْ بعد ما تبجن لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم إن الذين كفروا وصدوا عنه سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ مَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ فَلَا تَهِنُوا وَلَا تَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَن يَتِرَكُمْ أَعْمَالُكُمْ إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لعبون وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم هذا 1-Tudhawun litenfiquu 2-Tudhawun litenfiquu 3-Fiy sabidillah 3-Faminikum 4-Menn yabakal 5-Women yabakal 5-Fa inna تُومُ الْفُقَرَاءَ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُ أَمْثَالَكُمْ